أما بعد فاتق الله عباد الله حق التقوى فتقوى الله نور البصائر وبها تحيى القلوب والضمائر أيها المسلمون عبادة الله وحده هي حكمة الخلق والأمر ولأجلها بعثت الرسل وأنزلت الكتب وبها شرف الخلق وسعادتهم وفلاحهم ونجاتهم ومنازل العباد عند الله بحسب منازلهم فيها إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن فضل الله وكرمه أن نوع العبادات لينوع لخلقه اللذات ويعلي لهم بها الدرجات وعبادة في الدين عظيمة سابقة لغيرها ومصححة لما سواها الظافر بها فائزٌ والمفرط فيها نادم امتدح الله اهلها وفضلهم لاجلها تهدي العبد الى ربه وتنير له دروب حياته كمال الانسان ونجاته متوقف عليها وما عبد الرب مثل وما عبد الرب بمثلها فبها يعرف ويعبد ويذكر ويمجد ويعلم حقوق الخالق والمخلوقين ويميز الحلال من الحرام تؤنس صاحبها في الخلوة وتذكره عند الأفلة طلبها طاعة وبذلها قربة زينة لأهلها وأمان لأصحابها تنير القلوب والبصائر وتقوّل أذهان والضمائر أهلها للأرض كالنجوم للسماء فبهم يهتدى وهم زينة البرية وجمالها وحصن الأمة ودرعها ولولا هم لطمست معالم الدين بها صلاح الأمة ورفعتها واستقامة النفوس وزكاتها وهداية البشرية وسعادتها وتحصين الأجيال وسلامتها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 سمى الله ذاته بالعليم ووصف نفسه بالعلم وتعرف إلى خلقه به فقال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والرسالة كلها علم وعمل فالعلم شطرها قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم النافع ودين الحق أي بالعمل الصالح لا شيء أطيب للعبد وأصلح لقلبه من محبة الله ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم هو الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء من عباده قال سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب إمْتَن الله على آدم عليهلَيْهِ السلام إِمْتَنَّ الله علىى آدم عليهلَيْهِ السسلام وَظْهَرَ فَضْللَهُ علىى الملائِكَةِ بِعِلم وَعَم آدممَ الأأَسماءكُلهه ثمَُّ رَضَهُم على الملائكَ فقال أَمْ بِعونِي بِأسمائِهَا أُولائٍ كُُْم صادِقين وَاصطَفَ الله سُبحانَهُ بالالْعِلمِ أَمْ باء وَرُسوا له وَمنَنْ شَاع خَللق فبشَّرت الملائكة امرأة إبراهيم بإسحاق غلام عليم ويوسف عليه السلام قال الله عنه وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَتَحَدَّثَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ قَائِلًا إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وموسى عليه السلام أكرم بذلك فقال الله وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وقال عن داود وسليمان عليهما السلام وَكُلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وذكر به عيسى عليه السلام فقال اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والخضر لما فضله الله بعلم ليس عند غيره رحل إليه نبي من أولي العزم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وجنود سليمان عليه السلام كان أعلمهم أقواهم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وعدد الله نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل العلم من أجلها قدرا فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ولم يأمره سبحانه بالاستزادة من شيء إلا من العلم فقال وقل رب زدني علما العلم ميراث الأنبياء والوارثون لعلمهم خير الخلق بعدهم وأقرب الناس إليهم قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر رواه الترمذي استشهد سبحانه أهل العلم على ألوهيته فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وبالعلم يخشى الله ويطاع إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الزهري رحمه الله ما عبد الله بمثل العلم نيله خير وفلاح من يرد الله به خيراً يفقه في الدين متفق عليه وخيار الناس أعلمهم قال عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه العلم ميزان تفاوت الأعمال ودرجاتها وبه صلاح العلم وزكاتها ولن تصفو للمرء عقيدته ويحقق الإخلاص لربه إلا بالعلم قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح وما فشى الشرك والبدعة إلا لقلة العلم والبعد عن أهله والضلال ثمار الجهل ولذا أمرنا الله بالاستعادة من طريق أهل الضلال في كل ركعة من صلاتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله نفى التسوية بين أهل العلم وغيرهم فلا يستوون كما لا يستوي الحي والميت وأعمى والبصير قال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بالعلم حياة العباد ونورهم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها وحسن السمت والفقه في الدين من أخص صفات المؤمنين فصدورهم مستنيرة بالعلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وخص الله أهل العلم بتعقل أمثال القرآن العظيم وإدراك معانيها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الرحمة تغشى مجالس العلم والسكينة تتنزل عليهم والملائكة تحف أهلها وَإِنَّ الملائكه لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم رواه الترمذي قال ابو قيم رحمه الله ولو لم يكن في العلم الا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم ملائكه وصحبه الملئ الاعلى لكفى به فَضْلًا وشرفا فكيف وعز الدنيا والاخره منوط به ومشروط بحصوله أهل العلم بالله وبأمره ونهيه هم للأمة خير قدوة نفعهم متعد إلى الغير بعد نفع أنفسهم ولهذا الكل يثني عليهم ويدعو لهم قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي السعي في تحصيله من العمل في سبيل الله قال أبو الدرداء رضي الله عنه من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه التنافس فيه محمود فلا حسد إلا في اثنتين محسن بعمله أو ماله وما عداه لا يغبط أهله عليه قال عليه الصلاة والسلام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 فمن سلك طريق العلم وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم العلم, العلم الشرعي حصن للأمة من الفتن قال الإمام مالك رحمه الله إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك ولعظيم نفعه جاء الأمر بإبلاغ ولو شيء منه ونشره في الآفاء قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية رواه البخاري والله أمر بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ودعى النبي صلى الله عليه وسلم لأهله بالنظارة وهي البهجة وحسن الوجه والفرح وانشراح الصدق فقال نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ رواه الترمذي ودعى النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحبه أن يكون من أهل العلم فقال لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين رواه البخاري بالعلم رفعة الدرجات في الحياة وبعد الممات قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن القيم رحمه الله من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء ونفعوه يلحق صاحبه بعد الموت قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وأفضل العلم وأجله وهو الممدوح في النصوص ما نبع من الكتاب والسنة وأعظمه العلم بالله وأسمائه وصفاته وهو الغاية من خلق الله وأمره قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ويجب على كل مسلم السعي في تحصيل الفرض من العلم والذي يصحح به توحيده وعبادته من صلاته وصومه وغيرهما وأن يبذل زمنا من وقته في ذلك ولا يستثقل حلقه ومجالسه وعلى طالبه تعظيم قدره وسؤال الله النافع منه مع حسن الظن به سبحانه وملازمة التقوى فهي خير عون لنيله وأن تكون نيته خالصة لوجه الله لا يمار بعلمه السفهاء ولا يجادل به العلماء ومن علم بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم وبعد أيها المسلمون فقد وعد الله أن من طلب العلم يسره له وأعطاه منه ما لم, ما لم يحتسبه بكرمه سبحانه فقال اقرأ وربك الأكرم وطريق العلم سهلٌ يسير حفظٌ لكتاب الله العظيم وشيءٌ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومختاراتٌ من متون أهل العلم مع فهم ما تقدم فهم ما تقدم والعمل به ومن زاد في طلبه زادت رفعته وبهذا ينال المرء رضا الله واعالي الجنان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفيروا كف فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً أيها المسلمون العلماء بالله وبأمره ونهيه من السابقين واللاحقين لا يذكرون إلا بالجميل فحقهم على الأمة عظيم. بمحبتهم واحترامهم وتوقيرهم والرجوع إليهم والأخذ عنهم وتعظيم أهل العلم من تعظيم الدين فهم حملته والمؤتمنون عليه ومن حاد عن هذا الطريق فقد ضل سواء السبيل وبغضهم ومعاداتهم نقص في العقل وانحراف عن الفطرة وذاك مؤذن بحرب الله وعقوبته قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب رواه البخاري قال النووي رحمه الله قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمه الله رحمهم الله إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي ثم علموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه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 اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ردهم إليك ردًا جميلًا اللهم اجعل ديارهم ديار أمنٍ وأمانٍ يا قوي يا عزيز اللهم انصر جندنا اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم ارزقهم والإخلاص يا ذا الجلال والإكرام اللهم موفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك موفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا, اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهع الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون